لا القرآن الا الله القرءان الله رب العالمين la qiyamatu ta'amaru khaba innam شَأْنُهُ وَنَرْضُهُ مِنَّا وَكُنَّا لَهُ مُشَاهِدِينَ فَفَهِمْنَا سُلَيْمَانُ وَكُلَّمَا آتَيْنَا حُكْمًا هُوَ مَا وَسَخَّرْنَا مَعَ داود Letting you down. Letting down. ba uh -huh.